انتهى نصف عن بالنعاسية نعاسية كاذبة خاطئة فاليدع ناديا فاليدع الزبانية فاليدع ناديا سندع الزبانية سندعو الزبانية, سندعو الزبانية كلا Tuta هوs Jonda